في عهد سليمان عليه السلام كان للحيوانات شأن وسوف نذكر شيئا من هذه الحيوانات بل هي حشرة هي دابة في الأرض وهو طير يطير في السماء ثم تلك الحيوانات التي حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتلها فقد حرم النبي قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد نعمل وعطيور هذه الأربع حرم النبي علينا قتلها أما النملة والهدهد فلهما شأن في حياة سليمان عليه السلام وفي قصته في القرآن سليمان الذي أوتي ملكا عظيما من أبيه داود عليه السلام كان يوم من الأيام يمشي بجنوده وجيشه يتفقد الأرض ويفتح البلاد في سبيل الله وينشر دين الله جل وعلا في الأرض وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير حتى الطير كانت تظلله وهو يمشي كانت جنودا تأتمر بأمره بل حتى الريح سخرها الله عز وجل لسليمان الجن الإنس الطير والجيش يسير بقيادة من؟ سليمان عليه السلام وهو في الطريق كانت في الطريق وادي للنمل سيمر الجيش عليه فيدكه دكا فإذا بنملة ترفع صوتها تريد أن تنجد قومها حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل يا أيها النمل يا أيها النمل تنادي والنمل يستمعون إليها ما الخبر؟ جاءت من بعيد تسرع إليهم تحذرهم يا أيها النمل دخلوا مساكنكم والنمل هذا الصمث وهذا الجنس من مخلوقات الله عز وجل من أكثر المخلوقات تنظيما وترتيبا و يعني نظام حياة عجيب جدا بل منع علم هذا الوادي من أودية النمل كيف يتفرع داخل الأرض وكيف يقسم وتقسم الغرف ويقسم الناس درجات وكل يعلم عمله ومهمته يعني أمة منظمة النمل فقام قامت هذه النملة التي ربما خصصت للإنذار أي خطر قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ما فكرت بنفسها وهربت واختبأت ما بتاعدت عن الجيش وقالت خلي اللي صير يصير فيهم لا فكرت هذه النملة بقومها بعض البشر ما يفكرون بقومهم بعض الناس ما يهتمون بأمتهم لكن النملة اهتمت بأمتها يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحط منكم سليمان لا شيء النمله اشجالت قالت لا يحط منكم سليمان سبحان الله وما ادرا هذه النمله باسم هذا الرجل شو عرفها ويمكن اول مره يمر بهذا الطريق اصلا من أخبر هذه النمله أن هذا الرجل اسمه سليمان إلا لان أمر سليمان عليه السلام انتشر في الارض كلها اوتي ملكا عظيما وكان رجلا حازما عادلا نبي من انبياء الله عز وجل الجن تهابه تعرفه لا يحطمنكم ما قالت لا يطأنكم تحطيم تحطيم غير والوطء غير لا يحطمنكم ليش شنو انت زجاج حتى يتحطم يعني اللفظة ما في لفظة في القرآن إلا لسبب هل تصدقون أن العلم اليوم اكتشف إن بعض مكونات النمل نفس مكونات الزجاج مكونات النمل بعض المكونات هذه بالضبط هي مكونات الزجاج ولهذا قالت النملة لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم إنكم سليمان وجنوده شوفوا الكلمة التي أضحكت سليمان قالت وهم لا يشعرون كلام هذه النملة كله خصوصا هذه الكلمة جعلت سليمان يبتسم ويضحك منها يضحك لجمال كلامها لروعة حديثها ما قالت وهم يقصدون ترى سليمان راح يحطمكم ويهدم بيوتكم ويدوس عليكم ويقضي عليكم لكن ترميش أرون مقضين شوف إحسان الظلم شوف تقديم العذر مع أنهم سيموتون من سمع هذا الكلام نقالة الريح هذا الكلام لسليمان عليه السلام فإذا به يسمع هذه الكلمات الجميلة فيضحك سليمان فتبسم ضاحكا من قولها كان اسم الكلام ثم شكر الله عز وجل وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه شوف تذكر أول شيء نعمة الله عليه شكر الله سبحانه وتعالى وأيضا تذكر والديه داود عليه السلام وأمه يقولون سليمان في ذلك الوقت أصابه وأصاب جنوده العطش أمر الجنود أن يبحثوا عن مكان الماء ما وجدوا صحراء الجن سهل حتى الجن دخلوا وخرجوا ما وجدوا مكان الماء من الذي سيعرف الآن مكان الماء في طير مخصص يكتشف لهم مكان المياح ما هذا الطير؟ الهدهد هذا الطير منه عن قتله؟ فنادى سليمان إتوني بالهدهد يسأله عن مكان الماء بحثوا وبحثوا الطيور تبحث هدهد خاص لسليمان فجاءوا إلى سليمان وكان سليمان يكلم الطير وتينا من كل شيء علمنا منطقة الطير كلام الطير كلام الحشرات كل هذه الكلمات كان سليمان قد فهمها فجاءت الطير إلى سليمان قالوا له الهدهد اختفى لا ندري اين ذهب وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين يعني هل هو غائب صح ولا انا لما قد اشوفه يبقى على الاقل يعطي عذر ثم لان سليمان قائد حازم قال هذا الهدهد إذا ذهب والتحق بجيش آخر أو غادر لغير سبب شوفوا الآن العقوبة لأعذبنه عذابا شديدا واحد أو لأذبحنه إذا خان والتحق بجيش ثاني جيش الأعداء قتل أو لا يأتيني بسلطان مبين يأتيني بعذر واضح سليمان عليه السلام قائد حازم بنفسه يتفقد الجيش بنفسه يهتم بالأفراد أثنين حازم لكنه عادل قال العقوبة على حسب الجريمة خيانة قتل بدون سبب عذاب عقوبة جاءني بسلطان ما شيء يعني بدليل ببينة بعذر واضح ما شيء تمام العدل شوي مكث غير بعيد ما طول سليمان عليه السلام وإذا بالهدهد ينفر في من بعيد وإذا بالهدهد مسرع إلى من إلى سليمان عليه السلام جاي من الجنوب سليمان في فلسطين والهدهد جاي من جهة الجنوب من جهة اليمن فمكث غير بعيد جاي الآن من؟ الهدهد فيقول لسليمان عليه السلام أحطت بما لم تحط به عندي أشياء أنت ما تعلمها نبي الله ولو لم يكن سليمان عليه السلام رجلا متواضعا عادلا غير متكبر ما تجرأ الهدهد أن يقول هذا الكلام لكنهم يعلمون أنه الرجل العادل لا يضيم أحدا ولا يتجاوز في العقوبة ولهذا قال الهدهد عندي علم ما تعلم يا سليمان أحط بما لم تحط به أي علم هذا وجئتك من سبأ من يقين أنا جئتك الآن من سبأ في اليمن مو اي بنبأ يقين العلم درجات اعلى درجات العلم اليقين وجئتك بنبأ يقين شنو النبأ اني وجدت امرأة امرأة تملك الناس شنو هالمرأة اوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم امرأة وحاكمة وعندها سرير عرش كبير جدا تحكم الناس طيب شن المشكلة إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم تدرون شنو المشكلة؟ إني خلت الهدهد الآن جاي ومسرع ويأتي إلى سليمان مباشرة والنبأ عظيم شنو الآن الشيء اللي مخلي الهدهد متعجب؟ قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدت هذه المرأة بالقيس وقومها يسجدون للشمس وتركوا عبادة الله جل وعلا الهدهد مو متصور الهدهد مو داشة في راسة شلون ناس عندهم عقل وبشر الله أنعم عليهم بالعقل ومع هذا ما يعبدون الله جل وعلا ويسجدون للشمس الهدهد شنو عند النعيم النعيم الحبة يأكلها من بطن الأرض حبة يطلعها ويأكلها فإذا به يقول أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم أو الكريم رب العرش العظيم الهدهد متعجب من الذي رأى مستغرب مما رأى أخبر سليمان عليه السلام بهذا الخبر صدبه هل صدقه سليمان عليه السلام؟ صدق طير في أمة كاملة؟ طيب هل لا صدقه ولا كذبه إذن ماذا فعل سليمان؟ سليمان عليه السلام يتبع شرع الله لا يتجاوز شرع الله ماذا فعل سليمان؟ وماذا حصل لبلقيس؟ ملكة سبأ في ذلك الزمن ما الذي حدث؟ ما الذي حصل؟ الهدهد إلى الآن منتهى دوره؟ وما دور الجن؟ في ذلك الزمن وماذا صنعت لسليمان خلونا نشوف وإياكم ما الذي حصل في هذه القصة سليمان عليه السلام ما صدق الهدهد وما كذبه الأصل عنده تبينوا إذا جاءكم, إن جاءكم فاسق بنبين فتبينوا طيب ماذا أفعل قال فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين نتأكد كتب سليمان رسالة ما فيها بضع كلمات قال خذ هذه الرسالة ربطها وعطاها للهدهد واذهب بها إلى هذه الملكة إلى هذه سيدة قومها بلقيس اذهب بها بهذه الرسالة طار الهدهد من فلسطين إلى سبق في اليمن فجاء في القصر وكانت بلقيس جالسة لوحدها في القصر دخل الهدهد إلى القصر وجاء فوق بلقيس ورمى الرسالة عليها نظرت بلقيس رسالة تأتي من السماء نظرت طيب ما هذه الرسالة فتحتها فإذا بلقيس تقرأ إنه من سليمان المرسل سليمان شوفوا الأدب بس سليمان وإنه شوفوا الرسالة شنو فيها من كلمات بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين انتهت الرسالة من المرسل؟ إنه من سليمان شو نصر بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين انتهت الرسالة علمت بلقيس أن هذه رسالة ليست كغيرها وكلهم يعرفون من سليمان جمعت الحاشية الوزراء قالت لهم إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني قرأت الرسالة على الحاشية الوزراء وزير الحرب ووزير الدفاع ووزير كل واحد تخصصك قالت ما كنت قاطعة الأمرا حتى تشهدون إش رايكم ماذا أفعل ماذا أصنع ماذا نفعل مع هذه الرسالة فإذا بهم يقولون شف السفاها التي عندهم نحن أول قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين أي أولو قوة هذا السليمان عليه السلام هذا الجن مسخر له هذا الريح مسخر له الطير مسخر له ويقولون الأولو قوة أي قوة عندكم أمام سليمان عليه السلام لكنهم ما فهموا قالوا حرضوا بلقيس على القتال فقالت بلقيس أعقل منهم كلهم كانت قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها إذا صار حرب فسدت القرية وجعلوا أعزة أهلها أذلة قال الله عز وجل وكذلك يفعلون إذا كان الحاكم والملك ظالم يفعل ما تقولين طيب ايش راح تسويين قالت اختبر هذا الرجل هل هو نبي أو ملك عادي قالوا كيف قالت اني مرسلة إليهم بهدي راح أعطيهم هدايا إذا قبل الهدايا فهو ملك حال حال الناس يقبل بالرشوة أما إن كان نبيا لن يقبل بها ومضطرين التبع فلما ذهب الرسول حملت النوق والإبل والدواب الذهب والفضة والمجوهرات واللآل يعني شيء كبير جدا من من الهدايا صارت القافلة من سبأ في اليمن إلى فلسطين أدخلت على سليمان قال سليمان ما هذا قال أنا رسول من بلقيس تبلغك التحية وتعطيك يا سليمان هذه الحدايا غضب سليمان قابل من مجلسه قال أتمدونني بمال تعطوني أموال رشوة فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم ارجع بهذه الهدايا إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم فاغرون غضب سليمان الآن تحاولون ترشوني أنا أدعوكم إلى الله ترسلوا لي أموال وحدايا لما علمت بالقيس بالخبر وعرفت أنه نبي من أنبياء الله ولا تنفع معه الرشوة قالت لقومها استسلمت سأذهب مستسلمة إلى هذا الرجل وأخذت سادات قومها وكبار قومها خرجوا معها في وفد إلى سليمان عليه السلام مستسلمين ذاعنين قبل أن يصلوا إلى سليمان تجمع سليمان في يوم من الأيام مع وزرائه أصحابه وكان منهم جن ومنهم أنث قال أيكم يأتيني بعرشها من يجيب لعرش بلقيس سريرها كرسيها الذي قال عنه الهدهد عظيم أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قم جاييني جاييني لكن قبل ما يصلون من يأتي لي بعرشها؟ قال عفريتهم من الجن مو أي جن الجن درجات هذا عفريت كبير قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وكان سليمان عليه السلام متى يقوم؟ آخر النهار يجلس أول النهار في حاجات الناس وسؤال الناس وتعليم الناس ما يقوم إلا آخر النهار قال لك قبل ما تقوم من مكانك العرش عندك من اليمن لي فلسطين؟ يبي بساعتين ثلاثة يجيب العرش كله كان سليمان بعيد قال الذي عنده علم من الكتاب قالوا هذا انسي انسي عنده كرامات الله ما أعطيه كرامات قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن, تقوم قبل أن يرتد إليك طرفك قبل ما تغمض وتفتح عينك رح تلقى العرش قبل سليمان غمض عينيه فتح عينيه فإذا العرش كله أمامه أول ما رأى سليمان العرش على طول هذا من فضل ربي مؤنت هذا رب العالمين ليبلوني اختبار أشكر أم أكفر شفوا الأنبياء مهما أعطاهم الله من نعيم قلوبهم معلقة بالله من أنعم الله عليه فشكر كالذي حرمه الله وصبر وصلت من بلقيس طبعا قبل ما ترسل إشقال سليمان عليه السلام لجنوده نكروا لها عرشها بدلوا العرش خلوا اللي فوق تحت واللي تحت فوق اللي يمين شمال غيروا بالعرش هذا هو عرشك وهي طالع من اليمن وعرشها وراها قال لها سليمان أهكذا عرشك ذكية عاقلة لا قالت نعم ولا قالت لا إذا قالت نعم قد ما يكون عرشها وتحرج وإذا قالت لا ويكون عرشها تطلع ما تفهم ما تعرف عرشها ولهذا كانت ذكية وعاقلة قالت كأنه هو لقالت ايه قالت نعم وأوتنا العلم من قبلها كنا مسلمين ليش طيب صدت عن دين الله وما آمنت وسجدت للصنم او للشمس تعرفون لماذا قال الله عز وجل انها كانت من قوم كافرين الكثرة والناس والبيئة مع انها عاقلة لكن سجدت للشمس لان الناس كانوا كافرين بعد ما شافت عرشة قال لها سليمان ادخل الصبح تعالي تعالي للقصر الذي أنا وهبني الله عز وجل إياه وأنعم علي فيه أراد أن يبين لها أن الذي تملكين ولا شيء من الذي أملكه وأعطاني الله عز وجل إياه يريد أن يدعوها إلى الله جل وعلا ويبين لها أن دين الله وشرع الله ما يمنعك من النعيم شوفي أنا نبي وعندي الحمد لله الخير قال لها ادخلي الصرح تعالي للقصر اول ما دخلت بلقيس الى القصر رفعت ثيابها وكشفت عن ساقيها ليش على بالها وين داشة داشة نهر كان في نهر يجري دخلت القصر شافت في ماء فقال سليمان ادخلي قبل ما تدخل في الماء رفعت ثيابها عشان تدخل في الماء ضحك سليمان عليه السلام قال لن يمثك الماء كيف هذا ماء؟ قال إنه صرح ممرد إنه صرح ممرد أي محمي في طبقة مثل الزجاج قوارير قال إنه صرح ممرد من قوارير يعني الزجاج الذي فوق الماء لا يرى بالعين شكت الجمال رأيتم المنظر صرح ممرد من قوارير فإذا ببلقيس تنزل فيابها مرة أخرى واستحت. كيف فعلت هذا وأنا لا أدري قال إنه صرح ممرد من قوارير ثم دعاها إلى الله جل وعلا وإلى دينه فقالت بلقيس قالت رب إني ظلمت نفسي قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ من كان السبب في هداية قوم سبأ من تسبب بهداية بلقيس وقومها طير طير هو الهدهد ولهذا حرم علينا قتل هذا الطير جنسه كل, كل جنس الهدهد استفاد؟ من طير واحد كرامة لهذا الطير الذي تسبب بهداية أمة من الأمم حرم الله علينا قتل الهدهد أينما كان هذه قصة النملة وقصة الهدهد مع نبي الله سليمان عليه السلام ما أروع القرآن وما أعظم السنة وما أحلى الوحي انزلوا من الله عز وجل ونتعلم منه العبر ونزداد فيه من الإيمان